يا عميد قاسمع عداني يا لا لا لا لا حب التي هذا هو اصعب سهم المحبه في الفؤاد جاني لا هذا هو اصعب سهم المحبه في الفؤاد جاني Yeah. ذهب So oh, what do you want